book 2 73 73 73 anumati hona al-samah bi-amal shay al-samah bi-amal shay kya tumhe abhi se gaadi chalane ki anumati hai सैारा हेल सुरत महलका क्या तुम्हें अभी से मद्यपान करने की अनुमति हैल सुरत महलकाशरब अलखमर क्या तुम्हे अभी से अकेले विदेश जाने की अनुमति है هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج كر سكنى يسمح ان يجوز يسمح ان يجوز کیا ہم یہاں دھومر پان کر سکتی ہیں هل يسمح لنا ان ندخن هنا؟ هل يسمح لنا ان ندخن هنا؟ کیا یہاں دھومر پان کر سکتے ہیں؟ هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ کیا کریڈٹ کارڈ dvara پیسے دے سکتے ہیں؟ هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ كيا ثناदेश द्वारा पैसे दे सकते हैं؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ کیا केवल نقد پیسے دے سکتے ہیں؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع؟ كاش فقط. هل يمكنني الاتصال؟ أ تسمح لي مجرد أن اتصل بالتليفون؟ أ تسمح لي مجرد أن اتصل بالتليفون؟ هل يمكنني أن أسأل شيئًا؟ أ تسمح لي مجرد سؤال؟ أ تسمح لي مجرد سؤال؟ کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ اُسے باغ میں سونے کی অনুমতি نہیں ہے۔ لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. उसे गाड़ी में सोने की अनुमति नहीं है उसे रेलवे स्टेशन पर सोने की अनुमति नहीं है کیا ہم بیٹھ سکتی ہیں؟ اتسمح ان نجلس؟ اتسمح ان نجلس؟ کیا ہمیں مینو کارڈ مل سکتا ہے؟ اتسمح بقائمه الطعام؟ اتسمح بقائمه الطعام؟ کیا ہم الگ الگ پیسے دے سکتی ہیں؟ هل يجوز ان ندفع منفصلين؟ هل يجوز ان ندفع منفصلين